أَن يُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضَرْعًا إِنَّهُمْ بِاللَّهِ ظَنٌّنَ اسْتِعَانَةً عَلَيْهِمْ دَاءُ رَتُ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 فمن كفّ فإنما ينكث على نفسه، وَمَنْ أُوفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُأْتِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينفرون والرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنوا ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن لا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا آذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لم تتبعونا كذلك قال الله من قبلوا فسيقولون بل تحسودوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَأَدْعُونَهَا إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّ قبل وعلت عَذَابًا أَلِيمًا أليم ليس على الأعمى خرجوا ولا على الأعرج خرجوا ولا على المريض خرجوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن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 بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء منات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم عروة بغير علم ليدخن الله في رحمته من يشاء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 اِنَّ ٱللَّهَ يُسَكِّنُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱتَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا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 مدرو رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار حماء وبينهم تراهم تراهم ركع الجذاء بتجون من الله ورضوانا تَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ومثلهم في الاندين كزرع ان خرج شطؤه فازرى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يعجب الزرع علي يغيض بهم الملك الصالح وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم a do